We gaan verder met de toekomst van de toekomst. En daarom ga ik in het Inna من الكتاب لدينا لعري حكيم، أفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَنْكُلْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَغْزَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِ وَمَا يَأْتِيهِمْ من نبي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّنِينَ waarom zei je zei zei zei zei zei zei zei zei zei zei zei zei zei zei zei بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً كذلك تخرجون وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Litastau En het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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرْبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَابِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا en de afgelopen jaren, daarom zijn we er ook niet in geslaagd om te zeggen, we hebben أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا من قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أُمَّةٍ وَإِنَّا على آثَارِهِمْ مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على امه وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي براء مما تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فطرني فَإِنَّهُ سيهدين we gaan ervan uit dat dat niet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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون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 Sterker nog, dan kan ik u niet vergeten dat ik hierover in het begin van de rit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 Fijne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 Wain nahoo la rin fala tam tarun na bi ha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 Hazar, Signor, tot Mustarin, Fortana, Fallah, Zabo, min, bajini, hem, Fawai, Lullilla, dinavolam, min, Hazabia, min, Ali, Hallyan, Voruna, Illa, Satan, Tati, Ahom, Bagtata, Ahom, Laya, Sharon. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمَنُوا بِآيَاتِنَا وكانوا مسلمين 121. Udخلوا الجنة azwa وأزواجكم تحبرون. 122. Utoaf عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. 123. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فيها خالدون. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ منها تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ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 13. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 20. 21. 22. 22. 23. al 23. 24.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 ولئن سألتهم من خلقهم لا الله فإن يأفكون وقله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون